وإنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب منثنه يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّاؤُسَهُمْ لَوَرَّاؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن الله لهم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين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 يقولونَ ل إجَعْن إلَى المَدينينَةِ لا يُخْنِج الأأَزُّ مِنهَا الأذَل وَلِلَّهِ العزَّةُ وَلِرَرسُولِهِ وَلِمُؤمِنين وَلِلَّهِ العزَّةُ وَلِرَرسول وَلِمُؤمننين وَلَِّمُنَافقين لاَا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم الله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 فَيَقُ رَبِّ لَ لَا أَخَْتَنيِي إ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِعين وَلَْ وأأَخخِرَ اللهَّهُ نَفْسن إذَا جَ أَجَلهَا وَلَّهُ خَبِير بِمَا تَملُ